من الله الرحمن الرحيم الفلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم مبكم عمي فهم لا يردعون أَْكَ صيبم مِنَ السَّماءِ فِيهِ اللُماتُ وَرعْدُ وَبَرقُ يجعْدونَ أَصابِعهُم يجعَلونَ أَصَابِعهُمْ فِي أَذادِهِم مِنَ الصَّراءِطِ حَدَ المَوود واللهُ وَحط بِالكَافِرين يَكَادُ الْ البَررقُ يَخْطَقُوا وَلَمَّا آتَاهُمُ اللَّهُ نُورًا مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 ومشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري مِن تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويضطعون ما امر الله به اي يوصل ويقطعون ما امر الله به اي يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون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 qu subحana kala ilmana إعَam tanna إ gantaaliimuُ الْ الحki q ya Adammuأَ bi بأَma ihim فلَang baهُ biأَma ihim qona alam a qu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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوخ بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به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 إذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استثقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر منه عشرة عينا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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطلها وغسائها وفومها وعدسها وبصنها قال أتستبذلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وَبُِبَسَ عَلَْهِ واللِلَّةُ وَْبَسْكََةُ وَباء بِعابَبٍ مِنَ الله ذَلكَ بِأَ بُم كانَوا يَكفُرونَ بآياتاتِ اللهِ وَيبُتُلونًا النَّ بِينَ بِغَلحَفّ ذَلِكَ بِماَا عخَو وَوكانوا يعتدون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 قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَفَتَكُمُ عَن أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ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 فَويللوا للَّذ لا يَكتُبون الكِتابَابَ بِأَبهِم ثمَُّا يَقولونَهَا ثمَُّ يَقولونَ هذا مِنَ يْدِلهِل يَشْدَروب ثمَمَنَ قَنلَ فَوَيلُ اللَهُم مَِّ كَتَبَس أَذهِم وَيِلُ اللَهُم مَّا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 وإذ أخذنا ميثا فبني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا, وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرأتم وأنتم تشهدون ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِيَّاكُمْ أُسَارَى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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُودّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِرَافِقٍ مِّمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ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 بِأَسَمَ اشْتَرَوُهُ أَنفُسُهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ أَن يُنَزِّلَ من فضله على مِن يشاء عَلَى مَن عباده فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنزَرَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا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 وَلَقَدْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فوقكم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 ولا تجدن انهم احاصن الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدوهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزهه من العذاب اي يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل نَزَّلَهُ نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى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 كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تسل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل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 وَلَوْ انَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَسَّهُمْ عَذَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۚ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَائِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أليم.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 ما ننسخ مَنِ اسْتَخَمَّ آيَةً أَوْ نَسِيهَا نَأْتِ بِخَيْلٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 فَعفُ وَطَح حََّى يَأْسَ اللهَّهُ بأَمررِ إِ اللهَّه عَ كُ مِشَيءٍ قَد وَأَقمُ الصَّلااتَ وَآاتُ الذك تَ وَمتُ قَدِم لأَفوسِكُم مِن خَيْرٍ سَجدوه إدَ الله إِ اللهَّه بِماَا تعملونَ بَصير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 فَلَهُ أَجرُرُهُ وَمْ جَرَجْبِهِ وَلَا قَوْفُونَ عَلَيْهِم وَلهُم يَحززنُون وَقالَالَةِ الْ اليَهُود لَسَةٍ النَّفَّار على شَيْعُِ وَقَالَة الصَار لَْتَةٍ يَهُود على شَيْع وَهُمْ يَطْلُونَكِت كَذَلِكَ طَالَ الذيينَ لاَا يَعلممُونَ مِثلَ قَوْولِهِم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 كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلُ قَوْلِهِم تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قُلْ إِنَّ الْأَيَّاتِ قَوْمِى يُوقِنُونَ إِنَّمَا أُرْسِلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنِ الْأَصْحَابِ الْجَحِيمِ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 وَدَأْبُ يَوْمَ لَا تَنفَعُ نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُهُ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك منناس إماما قال ومنذ ذيتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السيود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أَهْلَهُ من الثمرات من آمن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 ومن يرجع عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد استصيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصانحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين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 وَكَذَانِكَ جَعَناكُمْ أَُّ تَْ وَتَبلَلْلتَكُوا شهَدَ أَعَلَم النَّاسِ وَيَكُونَ ضوسُ عَلَكُمْ شَهيدَا وَماَا جَعََّ الْ القِبِلَ تََِّيكُمْ تَعَلَْهَا إِللا لِنَعَمَمَيْ يَتَّبِعوَسُلَ مِ م يَوْم قَلببُ على عَاقبَ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَغَلُّبَ وَجْهِكَ بِالسَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ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 وَمَا أَنْتَ مِثَالٌ لَّهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِثَابِعٍ لِّقِبْلَتِ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ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 بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ولقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين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 والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء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 ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تضرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب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 يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم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 يا ايها الذين امنوا كونوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله قلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إنما حرم عليكم الميتة والدمى ولحم الخنزين وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُذَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشتروا الظَّلَالَةَ بِالهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارُ ذلك بأن الله نزل الكتاب للحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر بمن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وآتى المال على حبه ذوي القربى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والساائلين وفي الرقاب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 كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثنه على الذين يبدلونه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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تستقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر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 يريد الله بِكم يص وَلا يريد لِكمم العصى وَلتُكمِل العددةة وَلتكَبّ اللهه على ما هذك وَلتُكممََِّّةَ وَل تكَكب اللهه على ما هذكُ وَلاعلكم تشكون.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 كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يستقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدنوا بها إلى وَتُلِيمُ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ تَأْكُلُونَ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ أَن تُؤْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ وُجُوهِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ لا لَا يُحِبُّ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 وَانقُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَقْبَلَ مِن حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 ومنِهُ م يقول رَبنا آاتنا في الددنيا حسنَ ت وفِيآخة حسن رَببنا آاتنا في الددننيا حسَنَ ت وفيِيآخات حسن ت وقن عذاابًا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 يا ايها الذين امنوا ادخلوا في الاسلام كافه ادخلوا في الاسلام فولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَلْيَنْظُرُوا إِلَى أَيِّ يَأْس يَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُمَاتٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ وَقُبِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَنظَرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ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 مسَّْم البَعساء وَالضَّ اللهَّاء وَزُلزِل حتىََّ يَقُون الرسون والَّذينَ آمَنوا مهُمَةَ نَفصُ اللهَّ أَلا إ نَفصرَ اللهَّهِ قَرب يَسأنون كَ مذا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 وَلا أَبَةم مُؤمنِنَةٌ خَيرُ مِن مشركَة وَلَ جَبَتكُمْ وَلا تُم كِح المُشكينَ حََّ يُؤمنِنوا وَلابدُم مؤمنِنخَيرُ مِن مشرك وَلَو أَجَبَكُم أُولاءكَ يَدونَ إلًَا الن والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذلوا النساء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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله وفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الضلاق فإن الله سميع عليم والمضلغات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء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 وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ مَضْرَبٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تسريح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 اِنَّمَا أن يُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ وَمَن يُحْدِثْ عَلَيْهَا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا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 وعلى المولود له رزقهن وكسبتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار ووالدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالف مثل ذلك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 والالاتَّغُ اللهَّه وَلَ أَ اللهَّه الله بِمَا تَعملونَ بَصيل والَّذينَ يتَوفَّونَ منِن كُْ وَيذَرونَ أأَزْو جَهيةَ تَ رََّّصَ بأَف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 أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سررا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقبة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله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 وَمَتِّعُوهُمْ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِنْ خَلَقْتُهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُمْ وَقَدْ سَبَطْتُ لَهُمُ النَّفْسَ فَإِن يَصْمُمُوا فَقَدْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ الْمَنَكِحِ وَأَنْتُمْ عَفُوٌّ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ هافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خبتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع العليم وقال لهم نبيهم ان ان ايه ملكه اي ياسيكم التابوت فيه سكينه ان ياسيكم التابوت من ربكم وبقية من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 فَلََّا فَصْوَلَ قَاوتُ بِالجُنُودِ قَالَ إِ اللهَّه مُبَتَلكُمْ بِنَهَرِم فَمَا شَرِبَ مِنْهُ فَلَْسَ مِنّ إِ اللهَّهَ مُبَتَلكُمْ بِلَهَرِم فَمَا مِنِّي إلا من عثر فرفه بيده فشرب منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا غاقة لنا اليوم بينؤث وجنوبه قال الذين يظنون انهم ملاق الله كن من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين وَلَمَّا بَرَزُوا لِيَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ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 ولو شاء الله مقتة ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيك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 وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ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 أُلائِكَ أَصْحَابَُّارِهُم فِيهَا خَاندُون أَلَْ تَرَائِلًَا الذي ح ج إبَرَاهمَ فِي رَبِّهِ أَنْ أَتَهُ اللَّهُُ بُلْلكَئِذ قَالَ إبَاه إذ قَالَ إبَرَاهِي مُ رَبَّ ال الذي يُحي وَيُميتُ قَالَ أَن أُحي وَأم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 قال الا ولم تؤمن قال بلى ولكن لي يقوم ان قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا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 لا يقدرون على شيء مما كسبوا الله لا يهدي القوم الكافرين وَمثلَلَُّذينَ يوم ف قُونَ أَمْولَهُ مُ بتر أَمَرباتِ الل وَتَستَ مِن أَافوسِهم كَمَمثلَلََّة بِرَابِوةٍ أَ الصابَهَا وَابِلم فَآتَت أكلها ضعفين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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخليف منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله وني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء وَمي يُقْتَ الحِكممةَةَ فَبَد أُوتِ خَيْرًا كَكثيراب وَماَا يَذذكَ إِللاءُباب وَماَا أَو فَقَتُم مِ فَفَةٍ أَْ نَذَرْتُم مِن نذْرِم فَإِن اللهَّ يَعمُ وَماَا لِظالِ مِينَ مِنْ أَو اَن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَ مَا هِيَ وَاَن تُخْفُوها وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ليس عَلَْيكَهُ داهُم وَلاك النَّ اللهَّه يَحبمَشَ وَماَا تُمْ فِقُوا مِن خَيْرم فَلِأَفُوسكُمْ وَمَا تُمْ فِقُونَ إمتِرَ وَجِهِ الل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 يَحْسَبُهُم اليياهِلُأَْيا أَمِنَ التَعُّ فِي تَعْدِفُ بُم بِسمَاهُ لا يَألونًاَّا سَإِلحافَاق وَماَا تُم فقُ مِ خَيْر فَإِنَّ اللهَّهَ بِه عَلي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 ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالبون يمحق الله الربى ويرضي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم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 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميثرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ودقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسق عند الله وأقوم للشهادة وأبناء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم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 يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل من امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا وغفر لنا ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها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 ربنا ولا تحملنا ما لا طافة لنا به وعب عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين